بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءهم العمى وما يدريك لعلّه يزكى او يذكر فتنفعهُ الذكرى ان ما من استهنا فله تصدّى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 118. بأيدي سفره 119. كرام برره 110. قتل الإنسان ما أكفره 111. من أي شيء خلقه 112. من نطفة خلقه فقدره 113. ثم السبيل يسره 114. ثم أماته فأقبره 115. ثم إذا شاء 112. كلا لما يقض ما أمره 113. فلينظر الإنسان إلى طعامه 114. أنا صببنا الماء صبا 115. ثم شققنا الأرض شقا 116. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا 117. وزيتونا ونخلا وَحَدَائِقُ الْبَاءِ وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ 112. وصاحبته وبنيه 113. بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني 114. وجوه يومئذ مسفرة 115. ضاحكة مستبشرة 116. ووجوه يومئذ عليها غبرة 117. ترهق ما قثرة 118. أولئك هم الكفرة الفجرة